الا مظره مثل لنا اسبح حزاني الا مثل لنا اسبح حزاني <تصفيق> يا هلاني وهالعاني وها دعيني واني جابك يا ام بعد بعد أم حسين أم حسين موها ذا عنواني أي أنا مل مصيبة مصريا لدى صفحة أحباب المنباطي الكربلاتي هزين كيل عق هل أنا مل قمار كيل حا جاء ا انا امل قمار كل حال طيبا ابشوك يا قلبي الذي حسين ام حسين اني وه Baad Baad Ma-Ahi hi' aldi mi halwa ha alwa ha qu том ba y 돌di yu ini yus jib jib dil jib al-Ahi al-Ahi ӽ yu ini ni jib mir vasifat mas'a ey vasini mir vasifat mas'a ey nuhi wa ya wabhirqa yidub sadra ya يا كل الساتر اي عاشقه قد ما يحكمت فيني هلاني وها دع عين صح اي ام حسيه هلاني وها دع عين اي حياتك انا ضحيت لجل الجلي هل الكلمء اجور معجور شاء الله للشاعر السيد عبد الخالق المحنه بارك الله بيك انا ضحيت لجل الدين كل غالي وبدمهم يشيع عرش العالي هل وبدمهم شيع عرا شظل بعد عين الكفيل ومن حار الوالي دم دموعي وتا شافاني ام حسين ام حسين اني اني وعا صحيح ndi anu hi ufa tima zahara tijawagini oey anu hi ufa tima zahara tijawagini nusiyhithni anna fad sot aya bini nusiyhithni anna نیو نہ تساعدني وصيح ب صوت يا اسريه لدان وين صفحه انا باسم الكربلاء اني وها دع لا تتعب لا تتعب ام احس علي وها دع وها اي أصيح حسين هل يبني ومع سكى الويده وهي تصيح يا عباس يوليدي وهي تصيح يا عباس يوليدي بعد بعد هي تصيح يا بيريدي يا شيعه زمانه ما نشكى على ام حسين عال ها صيح صيح ام حسين ها ام حسين عال ها دعين واه ايه انصيح حسين هلا يا بني ويدي وهي تصيح يا عباس يا هي تصيح هي تصيح يا عباس يا ويدي هي, هي حانا صفج بديها وتصفج بإيدي هل هي عشيعة زمانة شكاء اني ام حشيم انا لا تتعب صيح صيح ام انا ام كفي لي الاشاشين ايوي ثلاثة بعد لحشي انهم في دواء ايوي ثلاثة بعد لحشي انهم في دواء ايبي دموعي يا بو السجع عدلو اترواء ايلا بيشيلك لحد ماتو قع جفاني ايلا بيشيلك لا حد ماتو يا عشباني بعده بكيره لا حد ماتو كعشباني ووي العلم عباصا ووي العلم عباصا ووي وا ويلي وا ويلي وا ويلي وا ويلي هلا هلا سمع سمع للحجة وا والله يا زهراء ما ننسى حسينها ابدو الله يا زهراء ما ننسى حسيننا ابدو الله يا زهراء ما ننسى حسيننا أبدو, ابدو الله يا زهراء ما من سرين لدى صفحه يا زهراء ما ننسى حسيننا Hasan! Hasan! Hasan! Hasan.